قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحر ياخذه عدولي وعدول له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 فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي أهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَتْ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَتْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا الَّيْنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم, ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك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 قلوا ورعوا نعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها